الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام إلى هدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أخدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واشهد أن محمدا أهله ورسول ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا ومولدا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العذا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن نبعث الناس غذر لله تعالى نحمده ونسعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل دعات الظلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى عليه محمد كما صيت على براهيم ووعلى آ إبراهمة في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى عليه محمد كما باركت على إبراهم ووعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب الساد قال حدثنا محمد بن سينان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وقد ذكرنا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله إنما عقد هذا الباب ليبين حدب الشيخ والتلميذ وكما روى الخطيب رحمه الله في كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع علم بلا أدب كنار بلا حطب ولربما قلت لكم أن الشيخ الألباني رحمه الله كما حدثني صاحبه القديم الشيخ محمد عيد عباسي وهو من قدماء أصحاب الشيخ قال سمعت الشيخ يقول حديث مكذوب تمنيت أن يكون صحيحا قال ما هو قال أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأنا أقول وهناك حديث مكذوب تمنيت أن يكون صحيحا وهو لا تعلموا أولاد السفدة العلم لماذا؟ لأن السافلة إذا حمل العلم أساء إلى العلم وإلى الناس وإلى أساتيذه علم بلا أدب كنار بلا حطب فهو هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كان يحدث الناس فجاء أعرابي فقطع كلامه أو تكلم حال كلامه فلم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته يعني في صحيح مسلم أن رجلا جاء المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوقف فقال رجل غريب لا يدري ما دينه فترك الخطبة ونزل من على المنبر وعلمه ثم استأنف الكلام بعد ذلك يعني هذا الكلام ظاهره على خلاف ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث طبعا سنبين هذا إن شاء الله فتكلم الأعربي حال كلام النبي عليه الصلاة والسلام فمضى في حديثه فاخترف أصحابه رضي الله عنهم في فعله لما يعلمون من جار عادته أنه ما كان يواجه أحدا بما يكره بل كان سهلا كانت الجارية تأخذ بيده وكان لهذه الجريف عقلها شيء كما في صحيح مسلم تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام تطوف به شوارع المطرقات المدينة لا ينزع يده من يدها وكان إذا صافها أحدا لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا غضب ظهر على وجهه وإذا استحيى كذلك كانوا يعرفون كل هذا عنه عليه الصلاة والسلام فلما خانف جار عادته عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة فالذين يستحضرون جار عادته عليه الصلاة والسلام قالوا لم يسمع إذ لو سمع لفعل مثلما فعل مع الرجل الذي قال رجل غريب لا يدري ما والذين كانوا يعلمون من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه قد يغلظ على الناس أو على أحد بسبب فعل يفعله قالوا سمع ما قال فكره ما قال والرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان هذا السؤال متى الساعة وكان إذا سألوى السؤال دا يعني أنا لما تتبعت الأحاديث التي فيها هذا السؤال لم أجد سائله إلا أعرابيا ممن لم يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وأعرفون مهم مهمات الدين العظام لا ترى هذا السؤال أبداً يكونوا على لسان المقربين من أربي عليه الصلاة والسلام أو الذين كانوا يعيشون معه في المدينة إنما الذين يعيشون على حواش الجزيرة هم الذين كانوا يسألون هذا السؤال فكان إذا سأل أعربي هذا السؤال كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يصحح له فقال له قائل كما في حديث أنس متى الساعة قال وما أعددت لها هذا هو الذي ينبغي أن يسأل المرء عنه حتى ينجو المرء يوم القيامة ما الذي ينبغي له أن يفعله حتى ينجو من هذا اليوم العظيم والقرآن كله والسنة كلها وكلام الصالحين من الصحابة والتابعين إنما يدور على إجابة هذا السؤال ماذا أعددت له ولم يكن يعنف أحدا يسأل هذا السؤال أقصى ما يفعله أن يعرض عنه وطبعا هذا الإعراض عند الأعراض يعني لا يؤثر فيهم مثل ما يؤثر في الذين يعيشون معه عليه الصلاة والسلام فانقسم الصحابة إلى فريقين كل بحسب ما يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وله قطع النظائر يقص عليها حتى إذا قضى مقالته قال أين أراه السائل عن الساعة قال هو أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة كلام ذهب وكان الأعربي مفتوحا عليه قال كيف إضاعتها وكما يقول العلماء حسن السؤال نصف العلم لأن العلم سؤال وجواب وأنا سأنبه على شيء يقع فيه كثير من الناس وبعض طلبة العلم حسن السؤال نصف العلم فالسؤال والجواب العلاقة بينهما كالعلاقة بين الصوت والصدى وقد ذكروا مرة أن غلاما أو أن صبيا ذهب إلى الغابة ليصطاد وبعدين وهو وحده صرخ رفع صوته شديدا فجاءه صدى هذه الصرخة صرخة أخرى فوقف وجعل ينظر حوله أهناك من يقلده واستهزئ به فلم يجد فأقذ معه عصى وجعل يطوف الغابة ليبحث عن هذا الذي يقلده فيلقنه درسا فلم يجد فقال له إنك حقا قبيح فإيه رجعلوا ليه رجعلوا الكلام إنك حقا قبيح فاغتاز أكثر فجعل يمشي في طرقات الغابة وهو مغتاز فقال قل لمن أنت فأرضو رجعله لي السود فذهب إلى كاسف البال ما لك يا بني قال كنت في الغابة وحدث كذا وكذا وأغاظني فقلت له إنك حقا قبيح فأرد علي بهذا فتبسمت أمه وقالت يا بني لم يكن ثمة أحد هناك إنما هذا صدى صوتك ولو قلت حسنا لسمعت حسنا فقال إنك حقا قبيح أم ترجعه على طول إنك حقا قبيح فالسؤال إذا كان حسنا جاء الجواب على وفق ليه على وفق السؤال أما الشيء الذي أريد أن ننبه عنه أن بعض أهل العلم قد يفتي في مسألة بغير الجواب الصحيح فيغلطه الناس أنا أريد قبل أن تغلط العالم أن تعلم ما هو السؤال الذي وجه إليه قد يكون السؤال غلطاً لا ينجاز إن جاز أن تلصق الغلط بأحد فإلصاقه بالذي سال أولى من الإلصاقه بالعالم لا سيما إذا كان عالما وشهد له بالعلم لا أقول أن العالم لا يخطئ لا العالم يخطئ لكن إذا كنت في هذه الموازمة فإلصاق الخطأ بالسائل أولى من إلصاقه بالعالم وأنت عندكم الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل تسعة نفسا فقد سأل رجلين سأل الأول وكان رجلا راهبا ولم يكن عالما قال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا آلية توبة قال لا فقتله ثم أذن الله عز وجل له بتوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم فقال إني قتلت مئة نفس مو قتل رجل أولاد الذي أغلق يعني باب الرحمة في وجهه قال إني قتلت مئة نفس ألي توبة؟ قال نعم ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإنهم يعملون الصالحات فعمل معهم هذا الرجل سأل سؤالا مجملا للرجل الأول فخرج الجواب خطأا لا أقول أن السائل هنا أخطأ ولكن لم يختر العالم الذي يوجه له السؤال الرجل الثاني كان عالما أجاب بما يسمى بجواب الحكيم ولعلنا في كتاب العلم نتعرض لهذا النوع من الجواب العلماء العلم مواهب والعلم كالمحيط كل يأتي على شاطئ المحيط فيدلي بدلوه فكل يأخذ على قدر إنائه الذي معه وده إن شاء الله سوف نتعرض له ولو من طرف خفي في هذا الموضع لأنه سيأتي لنا في كتاب العلم مواضع نتكلم فيها عن أدب العالم والمتعلم لكن في هذا الموضع الإمام البخاري ظاهر من تبويبه وإن كان لم يسأل السؤال أن تراجم البخاري أنواع قد يذكر. الترجمة ولا يذكر حكما فيها ولا يظهر رأيه فيها صراحة إنما تستنبطه أنت من حديث الباب إذا سئل العالم وهو مشتغل بحديث فترك الجواب أهذا صح أم خطأ فإن أجاب فهذا صحيح أم خطأ والسائل هل يجوز له أن يقطع كلام العالم وهو يتكلم ولا يصبر حتى يتم كلامه ثم يسأل دي كما قلت مسألة متعلقة بالأدب طبعا قرائن الأحوال التي تتحكم فيها إذا آنست من شيخك حلما وخلقا وسعة صدر فلا بأس أن تسأله وهو يتكلم وإن فلا ويا كما قل يتفاوتون كتفاوت الشجر هناك شجر له رواء وليس له ثمر شكل حلو لكن لا يثمر يقول العلماء هذا هو الطالب الذي لا شيخ له تعلم العلم وهو ذكي هذا له رواء أخضر الوراء أخضر وجميل وحلو وفيه ورود أحمر وأزرق وأبيض وأصفر لكن ليس له ثمر لا يثمر عادة لأنه يعجز أن يؤدب طلبته لأنه لم يستقي هذا الأدب من أحد وهناك عالم ضيق العطن أنت تعلم منه ذلك قربته أو رأيت غيرك من الناس يسأله فيعني لم يحتفي به وكما قلت مواهب يعني عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله هذا أحد رجال البخاري وسيمر ذكره بنا في كتاب العلم يقول أبو مسلم الكجي أحد مشايخ ابن حبان والطبراني وهذه الطبقة أنه ذهب إلى عمته وكان لها ابنان فسأل عنهما فقالت له عمته ذهب إلى عبد الله بن داوود الخريبي طبعا ابو وسيم الكدي الخريبي عمل فيه فصل قبل كده فكان رايح ياخد ايه عمته ويروحوا لعبد الله بن داوود ف قال لك انتظر اشوف هيعمل فيهم ايه بدل ما اروح انا اشربها هما يشربوها ف راحوا الاثنين دول لعبد اللبيب داوود فنلاقوه مشغل الطنبور كان عنده حديقه عايز يرويها يعني فالطنبور هو نفسه نازل ايه يعني فعايزين يتوددوا اليه ف قالوا له والله احنا لازم ننزل بدلك يعني نزلوا شمروا بقى هدومهم يعلم ونزلوا في المعجلة ورولوا لحديقة كلها طبعا هو قال لهم إيه والله افعلوا إن كانت لكم نية كنت عايزين تتقربوا يعني وكده لكم نية انزلوا نازل قعدوا يشغلوا الطنبور والبتاع ده لحد ما رولوا الحديقة وقالوا له بعد ما خلصوا حدثنا قال ليس لي نية يعني عشان كده قال لهم ايه ان كانت لكم نية يعني كان لكم نية انكم تتقربوا وتعملوا الكلام بعد ان التعب ده كله لم يستحي عبد الله ابن داود الخريب انه يقول لهم لا اسف حتى ابو العيناه ذهب اليه وقال اني اريد الحديث قال اذهب فاحفظ القرآن قال احفظه قال له سمع واتلوا عليهم نبأ نوح فضل يسمع له لحد ما خد له عشر تجز قال له طيب خلاص قال له اذهب فتعلم الفرائض قال له تعلمتها قال له طيب أخوك أقرب إليك أم عمك قال له أخي قال له ليه قال أخي من أبي وعمي من جدي قال له طيب إذا فتعلم العربية قال له تعلمتها قال له طيب لما قال عمر ابن الخطاب يا لله والمسلمين وما قال إنما يا لله إنما هذه الاستدعاء وليست للاستغاثة لأنه قال له دي استغاثة ولا إيه قال له ليست للاستغاثة إنما للاستدعاء أو كلمة هذه قال يا بني لو حدثت أحدا لحدثتك يعني عملت لكيكله وروح مش عارف يعمليه وروح يعملي لا مية مية قال له لو حدثت واحدا اللي كان شديدا يعني وكذلك كان الاعمش وكان هناك ابو بكر بن عياش وجماعه من هؤلاء العلماء انت لما تعلم أن عالما ما خلقه هكذا يبقى لازم تروح وانت موطن وقد وطنت نفسك على التحمل ها مش بتكونش من النوع اللي بياخد على خاطره أولا يقول لك المنتدون يتعقد من العلم والعلماء ويطلعوا الكلام ده كما حدث الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه كان يصلي في مجد صلاح الدين الجمعة وبعدين في شاب أنا علمته هذه القصة لما زرته الشيخ الألباني أول مرة كان في شاب يعيش في قر قرية من قرى الأردن وبعدين قرأ بقى كتب الشيخ الألباني وكده وقعد يسأل الشيخ اللي ده فين قال له ده في الأردن قاله معقولي يبقى في الأردن وأنا ما عرفش طب فين قاله وفي عمان طب كيف ألقاه قاله ملايس سبيلة إلى لقاه إلا أنك صلي الجمعة في مجل صباح الدين مسجد شيخ أبو مالك ربنا يشخيه وعخيه فرحنا العادة ان الشيخ بعد الخطبة الدنيا كنت تتلمع حوله ده بيسأل سؤاله ده سؤاله المهم خرج من المسجد فين الشيخ الألبان قاله هلو حوله الناس دوله فكان يصلي معه في هذا اليوم زوجته أم الفضل وطبعاً هو أي يعني كان يقف مع الطلبة حتى تخرج زوجته أول ما تخرج يركب السيارة ونصرف على طول فالمهم أنه الشباب يسأل والشاب مش عارف يدخل عايز يدخل من وصلهم عشان يوصل للشيخ مش عارف يدخل إمتى بقى وصل للشيخ وهو بيركب السيارة طبعا خلاص اول ما خلاص انتهت القصه يعني لمن يعرفون الشيخ ويلازمونه ودي اول مره يشوفه طبعا مشدوه وعنده يعني اعجاب شديد ونفسه يقبل ويسلم عليه والكلام ده فاول ما ركب السياره بيقول له يا شيخ يا عمل له كده وهو واقف الباب ايه وانطلق بالسياره تعرف هذا الموقف اثر سلبيا جدا عند هذا الشاب ومشكلة المشاكل أن يكون حب المرء شديداً جدا وأن يكون بغضه كذلك وزيك عمر الخطاب كما في الأدب المفرد للإمام الأخير بالسلام صحيح قال لمولاه أسلم يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تنفا إذا أحب يبقى كصبي عايزها يعني عايزها يجيب يبني بيغجيب يأخذ اللعبة يكسرها لا يأخذها وكسرها وعايط علىها كمان إذا كسرها ورمام الشباك يبضل يعطل حد ما يجيب له لعبة تانية يكسرها برد تمام؟ كصبي صغير لا يكن حبك كلفة ولا يكن بغضك تلفة ولما تزعل لا تتمنى التلف لمن تغضب عليه. وفي كلام علي بن أبي طالب كان يعني طبعا هو يروون حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منكر الله صح وقصارا أن يكون موقوفا على علي بن أبي طالب مع أن في بعض العلم كمان يقول لي وليس على علي قال أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هون ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما يعني الاقتصاد في الحب الاقتصاد في الحب والبون فهو يعني إذا كنت تعلم من اخلاق الشيخ أنه يصد الطالب وأنه لا يأبه له يبقى أنت حاجة من اثنين إما تبتعد عن هذا الشيخ وإما تتحمل وتوطن نفسك عليه أنه هيهزأك ومع ذلك ترضى بهذا وفي بعض الناس وطأوا أنفسهم على هذا كنت زمان لما بأذهب لأستاذ عبدالفتاح الحلم رحمه الله وهذا أحد المحققين الكبار له طبقات شافعية لتاج الدين السكي حققها في عشر مجلدات فزرته يوما في مكتبه فقلت له تعرف الشيك أحمد شاكر قال نعم هو الذي ساعدني في السفر إلى السعودية واشتغلت في قسم المكتبات قلت له تعرف الشيك محمود شاكر قال هذا أستاذي والشيك محمود شاكر رحمة الله عليه أبو فهن كان رجلا ساخرا شديد السخرية في لباس الجد ما تعرفش تضحك يعني وتموت على نفسك من الضحك وتسقط على قفاك إلا هو يتكلم بمتهل جدية يعني تستخرج الضحكة من العبوس هو ده وهذا من أصعب أنواع الكتابة أنك تبقى ساخر جدا وأن تكون جاداً جدا جداً فكان الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه يعني يشتم التلامزة بتوع انت يا حيوان انت يا حمار طب كده وإذا كان بيحب واحد يقول له يا حمار لا أول ما يقول له يا حمار يعرف انه ايه قريب منه وحبيبه ده كان نظام يعني فقال يقول له الشرع فتاح يقول له يقول له إذا بكنش يقول له صباح الخير يا حمار وأخبارك ايه يا حمار أقول له يا أستاذ انت سهلان مني طبق انا عملت فيك حاجة كده يعني. وكان بينه وبين بعض قرابته من المحققين الكبار كان ولد خالع مش عايزين نذكر اسمها لكن هو السعف تانحل وهو اللي قال له هذه الحكاية عادة بعد من واحد يحقق الكتاب في عادة كده عند المحققين يذكرونا جريدة المراجع التي رجعوا إليها في تعليف الكتاب أو في التحقيق زي ما تشوف كل كتاب في آخر وبيع كده ف هذا ابن ابن كان هو بينه بينه في فتره من الفترات زعل يعني وابن خالد حقق كتاب الحيوان لجاحظ تمام وهو كان اعتمد على هذا الكتاب فلما بيذكر جريده المراجع يقول مثلا, مثلا البخاري مسلم أبو داود النزو بعدين قال الحيوان وأذكر اسم المحقق طبعا دي ما فاتتش علمين على مين على صاحبنا وكانت عملت مشكلة في ذلك الوقت يعني فهو إذا كان أنت تعلم من شيخك يعني أنه قد يتكلم مثلا بكلمة زي كده من باب يعني الإعزاز أو الكلام ده مش من باب الشتيمة أو الآخر لا بأس بهذا إذا كان أستخدم مثلا بعض هذه الألفاظ على وجهها كما قلت لك إما أنك أنت توقن نفسك أنك تتحمل خلاص ودي ممكن مع الوقت تأتي بجار العادة وتورث ودا على أي حاجة وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يعني, يعني يشتد على تلاميذه أحيانا فدخل عليهم مرة وكان ضجرا وبعدين بعد ما رأى كده وهدأت نفسه قال لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خسرته وأنا أنتم خسرانين أنا خسران وهذا يذكرني بما فعله الصيمري الحنفي لأن فيه صيمري شافعي وواحد صيمري حنفي كان يسمع سنن الدر قطني على الإمام على الإمام الدر قطني يعني وفي يوم من الأيام تناول الدر قطني أبا حنيفة فالدر كان يضعف الإمام أبا حنيفة في الحديث وليس الدر قطني وحداه إنما ضعفه سائر علماء الحديث من من قبل حفظه مع اعترافه بإمامته اعترافه بإمامته في الفقه تكلم فيه البخاري ومسلم وابن معين له روايتان فيه وتكلم فيه عبد الله بن جابر التراشفين الثوري قبلهم والدارقطني وابن عدي والنسائي ما يعني معظم العلماء اللهم النقاد كانوا يتكلموا في حظه فمن هؤلاء الامام الدارقطني رحمة الله عليه فلما سمعه يتكلم في أبي حنيفة ترك مجلس السماع خلاص فلما مات الدار قطني ندم أشد الندم أنه ترك السماع مجلس السماع وقال وأي شيء ضر الدار قطني أنني تركت سماع سننه أنت تركت سماع سننه الألوف بسعوه أنت الذي يعني عشان كده احنا بنقول بقى والطالب لابد أن يكون صاحب ملكة يعرف الشيخ ده مررته وسعى ولا مررته دايئة ولا شيل مررته خراز؟ بحيث أنه يعرف كيف يتعامل معه ممكن حتى أحيانا تقبل على الشيخ وهو ضجر لا لا تقبل عيه وهو ضجر إلا إذا كانت مسال بقى حياء أو موت كما يقال وأتيت من بلاد بعيدة ومستعد لأنك تأخذ الطريحة فتتحمل وكما قال مجاهد وسأتينا في كتاب العلم البخير رواه معلقا قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر أما المستحي فيستحي أن يظهر أمام الناس جاهلا ويهي المتكبر يقول ده يطلع من ابن من في مصر لا أنا لا أسمع له وأنا أذكر حكاية وقعت لي وأنا شغال في البقالة كان في رجل أعمال كبير له فيلا بجانب البقالة وكان لما يجي يشتري يقول لي لو سنعت اغسل لديك فأغسل كارها على ساس القاعدة المعروفة الزبون على حق تمام خلاص وواعدين مرة تانية لا اغسل ايديك قبل ما اقطع له اي حاجة جبنا الرومي ولا لانشن ولا اي حاجة وواحدين يعني يؤذيني يؤذيني دانا بتهضى خمس مرات في اليوم اغسل ايديك فكرني بشاب سوداني كان في امريكا وكان بيتوضى على حوض يد الحوضة في مكان عام يعني او في الشغل في الشغل فبيتضى على الحوض فالواحد أمريكي كده جاء له وهو جاي لقى رفع رجله على الحوض وبيغسله قال له انت ازاي تغسل رجلك على الحوض اللي أنا بغسل عليه وشي قال له انت بتغسل وشك كم مرة في اليوم قال له مرة واحدة قال له أنا بغسل رجلي كمس مرات فوش رجلي أنضف من وشك ها جواب المفحم من سودان مقاشر ولد ولد يعني حاضر البديهة فكل ما اغسل فقلت خلاص وكل ما ييجي يكدرني يقول لي اغسل ايدك فقلت لصعب المحل بص هذا الرجل لو أنا الوحد في المحل وهو الوحد في المحل أنا لن أبيع له فلو سمعت أول ما تشوفه على طول تقدم وإيه تقدم وبيع له السلاد وبعدين في مرة كنت بصلي العشاء وفي المسجد اللي خلف المحل وكنت بدي كلمة كده عشر دقائق يعني فصليت يعني عجبوا صوتي وبعدين لما قلت الكلمة برضو الكلمة يبدو انها عجبته داخلت قلبه الكلام ده فسلم علي بعد الصلاة وقال لي معلش سمحني انا ما كنتش بحسبك كده ممكنش بحسبك كده يعني هو بيعاملنا أساساً أن أنا صنايعي واقف محل وخلاص يعني اغسل يديك خلاص اغسل يديك فأنا عايز أقول أن يعني كثير من الطلبة لا يعرفون اخلاق الشيوخ لكن الطالب الذكي عايز أقول تشبيه بس يعني يعني أنت عارف دائماً المشبه والمشبه به لا يشترط أن يتفق, أن يتفق في كل شيء ولا في أخص الصفات بل يشترط أن يشترك في صفة واحدة ممكن المشبه والمشبه به يكون واحد منهم مش, مش كويس بس يشبه برضو كحديث عائشة أوف البخاري برضو مرة بنا في في القراءة في مجال السماع في بداية الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم سوئت كيف إتيك الوحي قال إأتيني مثل صنصلة الجرس ونعلم أن النبي صلى الجرس مزمور الشيطان فكيف يشبه الوحي الذي هو كلام الله بالجرس الذي هو مزمور الشيطان قال لك لا يشترط لا يشترط أن يتفق المشبه والمشبه به في إخصصف الطالب الذكي كالمراهقه الذكية ده اللي عن الذكية. عندما تتزوج البنت لاول مرة فان كانت ذكيه ورباها أهلها فأول شيء تبحث عنه مفتاح الرجل كل المشاكل الموجوده في البيوت سببها غباء المرأة أولا ثم غباء الرجل مش عايزة طبعا غباء المرأة واسقط لأن احنا الآن في عصر النسوات ها؟ وحقوق المرأة والدنيا كلها مشى مع النسوات دلوقتي الله يرحمه الشيخ كشك قال سيأتي على الرجال زمان يطالبون فيه بالمساواة مع النساء وقد أظلنا هذا الزمان فبالك. فنعز أقول أول شيء تبحث عنه البنت الموثقة مفتاح الرجل ما الذي يحبه ما الذي يكرهه طبعا إحنا مش نستنى في ليلة البناء المفروض الكلام ليكون من أوائل أيام العقد المرأة التي تنظر لكنها لا تستطيع أن تعرف مفاتيح الرجل إلا إذا عاشت معه تحت سخف واحد ما الذي يرضيه ما الذي يسخطه تتجلب مساخته وتأتي مراضيه تعيش طر عمرها سيدة على كتافه وغصب عن اللي خلفوه ليه لأنه سيكون خادما يحطب في هواها يحطب يعني شغال على آخر يعني يحطب في هواها فكذلك الطالب يتحبب إلى شيخه يعني يستخدم الألفاظ الطيبة ما تقولون رضي الله عنكم في كذا ما تقولوا أحسن الله إليكم في كذا هتخصي أي يعني لما تقول أنت يا إراك في كده يعني أنا شفت بعض الطلب الصغار مع بعض المشايخ اللي هما لسه ما بقوش كبار أوي بس طالب علم جيد وكويس تمام؟ مش عارف اسمه انت يا يوم اي حد يبص كده او يوم رايح زاخده كده من جنبه مثلا او ياخد ايده ولفه ها عشان بس يسأله سؤاله ولا حاجة لا لابد ان تستخدم الاخلاق الحسنة مع الشيخ ليه ده معه الذي معه رأس المال ده اللي معاه رأس المال اللي انت جاي عشان تطلبه خلاص ثم اذا اتيت الشيخة وظروفه ليست مواتية لا تغضب ولا تكلح وجهك ولكن انصرف راشدا ويعني شوف زي الإمام أحمد بن حنب المعمل مع بقيب بن واخند وانا أولتونكم الحكاية دي قبل ذلك لما قال أنا ما شددت الرحلة أو ما كانت الرحلة إلا إليك فقال له لعله بلغ كأمري شوف يعني الرفق في الكلام قال نعم ثم قال من أين جئت قلت من من إفريقيا بل أبعد من ذلك من الأندلس قال إن مقامك لبعيد وما كان أحب إلي من عون مثلك شوف حتى يطيب خطر هي طيب خطا واذا عرضت حيله مقبوله يقبلها يعني حتى بقيب مخ لما قال له انا مجهول العين في البلد وساتيك في زي السؤال شحتين يعني خلاص وأطرق على الباب واقول حاجه لله فاذا انا طرقت الباب افتح لي وديني حديثين بس مش عايز اخرم كده وافقه على هذا حيله هي مجرد انها حيله ورح بلد فنريد أن أقول يعني أن الطالب عليه حمل كبير نحن بإذن الله سنتكلم على أخلاق الطالب ونذكر نماذج لذلك أما أخلاق الشيخ فأنا سأقسمها ثلاثة أقسام وكل, وكل قسم من هذه الأقسام ستدي له مثال أو مثالين حتى لا نطيل لأن نحن سنتعرض هذا البحث مرة أخرى أو مرتين في أثناء شرح كتاب العلم القسم الأول ما ينبغي للعالم أن يراعيه في نفسه الثاني أن يراعيه في درسه الثالث أن يراعيه مع تلميذة في نفسه له آداب في درسه له آداب مع الطالب له آداب فأول ما يلزم الشيخة من هذا إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وطبعا الإخلاص للكل يعني لكن لأننا نتكلم عن الشيخ وعن ما يجزم الشيخ أول شيء يجزمه أن يكون مخلص النية في نشر العلم لله تبارك وتعالى وعندنا في حديث أبي وريرف صحيحين أن من أوائلي من يدخل النار رجل عالم مع أن العلم من أشرف ما يقرب المرأة إلى الله إن قصد, بها وجهه تبارك إن قصد به وجهه تبارك وتعالى كلمة واحدة من العالم يستفيدها الألوف أو الملايين يأخذ مثل أجورهم كما في حديث من دعا إلى هدى هذا الحديث المشهور والدال على الخير كفايله إلى آخر هذه الحديث التي تبين لنا هذا المعام أول من يدخل النار رجل عالم قيل له ماذا فعلت بعلمك قال يا رب علمته الناس قال كذبت وتقول الملائكة كذبت بل علمتهم ليقال عالم وقد قيل أن أغنى الشركاء عن الشرك وطبعا الإخلاص فيه كلام كثير أنتم تعرفونه ولما فسر الحسن البصري رحمه الله قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال النية فالإخلاص هنا هو أيه؟ هو النية قل الله أعبد مخلصا له ديني ويعني مش هنتكلم من الإخلاص ركن ولا شرط في المسألة دي الحاجة الثانية أن يصون علمه كما صانه علماء السلف قبلنا فلا يحمله إلى غير أهله ولا يضعه في غير أهله ويباح له أن يحمله إلى من شاء من الناس إذا تعلق بهذا مصلحة دينية أو دنيوية <تصفيق> وكان من سمت العلماء قبلنا أنهم لا يحملون العلم ويذهبوا به إلى السراطين ومنهم إمامنا أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه لما طلب منه الأمير أن يقرأ كتاب الصحيح على أبنائه منفردين أبا وقال أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين فإن كان, لكم فإن كان لك حاجة, حاجة فأتني فأوغر صدر الأمير عليه وكان هذا أحد الأسباب التي أخرجته من البلد هم؟ هم وكذلك فعل ابو داوود السجستاني لما الزند خربوا البصره وأراد الأمير أبو أحمد أن يعمر البصرة بالناس ذهب إلى أبي دوج السجستان وقال إن الزنج خرب البلد وأريد أن أعمرها وأريدك أن تأتيني فتكون الرحلة إليك فتعمر البلد بك شوف يعني فضل العلم وتقدير الأمراء قال طبعا الأمير أبو أحمد لما راح له قال له أطلب منك ثلاثة خلال عايز سنة حاجات قال له ما هي قال له أن تأتي البصرة فتعمر بك وتكون الرحلة إليك قال له ماشا قال له وأن تخرج لسانك الذي حدثت به حديثا النبي سنصر لأقبله قال له لك ذلك قال وأن تقرأ السنن على أولادي خاصة قال أما هذه فلا سبيل إليها فإن العلم للكل كان عندهم يعني عزة نفس وكان عزة النفس مستقاه من عزة العلم الذي يحملونه سفيان الثوري كان يقول إذا رأيت العالمة على باب الأمير فعلم أنه لص وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب طبعا مسألة فلا تفصيل عشان لا يقول أن مذهب سفيان هو السائد لا كان علماء كبار يذهبون إلى مذهب سفيان من التجاف عن الأمراء وعدم الوقوف على أبوابهم منهم سفيان الثوري منهم الفضيل بن عياض منهم ابن جريج وهلهم جرى وعلماء آخرون كانوا يرون أنه لا بأس من الاختراب من السلطان إذا كان العالم سيؤدي واجبه في النصف ها؟ لأن اقترابهم أفضل من اقتراب الجهلة وأصحاب الدنيا كان منهم مالك وكان منه الشافعي وغيرهم فالمسألة مربوطة به يا جماعة مربوطة به قدرتك على أن تقول الحق ولا يكسرك جميل الحاكم لأن دايما يختار الحاكم يعني بيأكل ويشرب وفتاعه ادي له الفيلا دي ادي له الأرض دي ادي له دي اللي مش عارفين الكلام ده فيعني واحد لسه متديله مثلا مفتاعة عربية ولا حاجة مش عارفين وبعدين عمل حاجة غلط هيقول له ايه فيه واحد ما يهموش على طول يدهاله على طول ما يهموش عايز حاجة فضل خد زي الزهري الزهري برغم أنهم يعني المستشرقين والجماعة الفسقة من المسلمين يتهمون الزهري أنه كان بيخدم بني أمية وكان يضع الأحاديث على النبي على الشسام عشان في نصرة بني أمية مروا أحد أزون هشام بن عبد الملك أو سليمان سأل الزهري في الذي تولى كبره في حادثة الإفك فقال الزهري هو عبد الله بن وي بن سلول فقال لو كذبت بل هو علي بن أبي طالب قال أنا أكذب لا أم لك ده بيكلم مين بيكلم الخليفة بقوله أنا أكذب لا أم لك دول يعني اللي زي الزهر والجماعة دول ما يهموش يرميل وفتح العربية فضل ويتحمل للإجرار إذا كان البني من هذا النوع نستحب له أن يكون بخرب الحاكم أو الأمير أما إذا كان الجمير يكسر عينه ويكسر رخبته ولا يستطيع أن يجهر بكلمة الحق فالبعد أولى بل البعد هو الواجب ليه لأنه قد يغير دينه ويغير دين الحاكم كمان وإحنا عندنا ناس الله المستعان يعني في زماننا هذا لعلكم تعرفون نمادج منهم كانوا يحطبون في هوى الطغاه وهذا الكلام إذا إذن مسألة فيها تفصيل ما فيش حد يقول دمالك كان قريب من الرشيد ومتاعه والكلا لا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كان في معية الرشيد ومحمد بن كذلك بخلاف الخليد بن أحمد السيبويه برضو كان كذلك شيق الخليد بن أحمد الفراهيدي هذا الرجل العبقري نحن نفخر كأمة أن بيننا مثل الخليد بن أحمد الفراهيدي أول من صنف معجما عربيا كتاب العين أبو المعاجم العربية وهو أول من بحر بحور الشعب دخل سوق النحاسين وجد بقى كل واحد من نحاسين عمال يدق في النحاس بتاعه على كيفه واحد طبال عمال ايه يدق كده و وقف عجبه الكلام ده مسك الشعر بحره على على النغمات اللي بيسمعها وعمل بحور الشعر والمتزؤات والكلام هذا الخليب بن احمد كان يعيش في خص وتلامذته ياكلون الدنيا بعلمه وأرسل إليه سليمان مرة أظن سليمان بن إغراهيم أو بن حبيب مش فاكر يعني وكان أميرا أرسل إليه تعال لنا أعود معنا قال له أنا مش محتاجك قال إني قال إن استغنيت عنك بالذي أغناك عني طب اللي هو حقي طلع الكلام الجميل ده إن استغنيت عنك إني استغنيت عنك بالذي أغناك عني زي ما أنت مستغن عن علمي وأنت شايف أن أنا حاجة أنا مستغن عن أموالك حتى لما وصلت هذه العبارة إلى سليمان هذا وصله وضاعف النفقة التي كان ينفقها عليه. فالحاصل إذن في مسألة القرب من الأمير والبعد من الأمير دي مسألة مرهونة بقدرتك أنت على قول الحق برغم إحسان الإيه احسان الامير اليك طيب حسنا ماشي طيب ناخذ نأكل... نكتفي بهذا نعم نكتفي بهذا ان شاء الله وسنتم الكلام في الادب يا جماعه كلام كثير فارجوا الا أن تملوا انا لن اطيل كثيرا لكن... لكن... لكن لا يفوتني ان اختم هذا المجلس كنوع من تأييد عزة العالم بأن أتلوا عليكم قصيدة رائعة هزت قلبي لما قرأتها قديما وهي لأحد القضاء المشاهير لأبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه فأنا سأقرأ عليكم هذه القصيدة في عزة العالم الأبي الذي لا يعني يرضى بالذل والهوان وأنا أضع عنوانا لهذه القصيدة بكلمة سفيان الثوري رحمه الله تعالى إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد إنما يذل الناس طلب المعاش ان استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد فعنش أنا سأقراها في خمس دقائق وربما أقل حتى يعني تعرفوا قدر العالم ويعني تتلبسوا بمثل هذه الصفات الكريم. يقول. هذا الشاعر المفلق في هذه القصيدة العصماء يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الزل أحجما أرى الناس من, من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدى مطمع صيرته ليسلم وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظمى أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدى فيما أولما فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظما وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما أرجو أن تكون المعاني واضحة يعني لا تحتاج إلى تفسير ولكنه إن جاء عفوا قبلته أي حاجة ديني كده إيه بدون ما أطلبها واجري وراها يعني قبلته وإن مالا لم أتبعه هلا وليتما ياريتني كنت روحت كده وكنت وقفت جنبه وكنت سألته وكنت ألتله زي ما قال فلان أو علان يعني وأقبض خطوي عن حضوظ كثيرة أقبض خطوي يعني لا أمشي لا أسير إليها عن حضوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرمة وكم طالب وكم نعمة كانت على الحر نقمة وكم مغنم يعتده الحر مغرما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخذ ومن قيت لكن لأخدمها أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو ما تجوع عفة وتكرما فإن قلت زند العلم كاب فانما كباحينا لم نحرس حماه واظلما ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن اهانوه فهان ولكن اهانوه فهانو ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهم وما كل برق لا حلي يستفزني ولا كل من لاقيت ارضاهم منعم يا سلام على البيت ده البيت كان له أثر كبير في حياتي كان ليا اقامه في السعوديه وحادث موقف معين انهيت هذه الاقامه بيدي وبخاطري يعني سنه 95 وبعدين بعد ذلك طلب مني شباب كثيرون أنهم يعملوا الإقامات فكل ما كان واحد منهم يقول لي ممكن نعمل إقامة لك ولكم ده أشكره على ما أبدأ وأتذكر هذا البيت يعني مثلا ابن ستاشر سنة أو سبعتاشر سنة يكفلني وقد شاب شعري أنا استنكفت عن هذا حقيقة استنكفت عن هذا وكان هذا البيت ده الحقيقة وكل ما تحصل برعي ونطلع لي في البخت بيقول إيه وما كل برق لا حليء يستفزني من تعرف البرق لما الناس العطشانين والكلام ده اللي عايزين المية والجد مال البلد أول ما يلاقي برق يبقى ينزل إيه ينزل مطر فعلى طول اللي يقول خاص جد خلاص المية هتنزلها تمام فبيقول <تصفيق> وطبعا أرجو أن لا أحد يتصور أن أنا أحتخر أولا الشباب بالعكس أنا كنت أشكره شكرا جزيلا يعني من قلبي ولكن هذا المعنى هو الذي كان يصدني وما كل برق لا حلي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعم واضح للكلام يعني ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبد أقلب, كف أقلب فكري منجدا ثم متهما منجدا اي قبل نجد ومتهمه اي قبل اتهام يعني اني اني ان ارى ما الا أن أرى ما لا اغص بذكره اذا قلت قد اسدى الي وانعم بقول اذا وقعت في شده وفي ضر وقال واحد كباره كده محترم مال وهدومه يعني ولا أخذ كذا أو أفك الضر عنك أخذ منه لأنني لو قلت أسدى إلي فلان وأنعم يقول أنعم وأكرم ما هذا تتمت تتمت البيت يعني يقول أنا ليس كل من لقيت أرضاه منعمة لكن أنا إذا اضطررت إلى شيء من هذا انما أقبل ممن إذا قيل فلان أسدى جميلا إلى فلان يكون شرفا ونسأل أنعم وأكرم وهكذا هذه القصيده حقيقه لانني يعني ارجو ان تكون حاجه اعجابكم جميله جدا وبحرها رائق وقافيتها جميله اقول قبل هذا استافر الله ليكم وان شاء الله قبل ان يعني يبدا مجل السماع كتاب الصحيح صحيح البخاري انا اعلم ان في من الحضور ما ما يستطيع شراء النسخه ف أنا سأشترط شرطا بعده أبذل النسخة لطالبها مجانا خلاص والمسلمون عند شروطهم وكل واحد يعني له معاملة مع ربه لا يجوز لأحد أن يأخذ النسخة إذا كان قادرا على شرائها تمام إن أخذها يأخذها بشرط حضور المجلس فإن استغنى عن المجلس يرجعها أنا ممكن أجيب له نسخة أخرى بس مجدية دي النسخة بقى اللي هي مطابقة لنسخة شرف الدين اليونيني أبي الحسين علي بن محمد رحمه الله خلاص نسخة المتقنة وقد قام عليها جاهبية العلماء ودي النسخة التي أمر السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه أن تطبع خلاص فإذا أخذها مجانا واستغنع المجلس السماع يردها فرص لنشة فعل وإذا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب لا يأخذها لأنه لن ينتفع بها وفيما عدا ذلك النسخة تبذل مجانا فأنا ان شاء الله إن كل الإخوة يقيدوا أسماءهم بعد هذه المحاضرة من يحتاج النسخة بالشرط الذي ذكرته وفي المرة القادمة إن شاء الله في بعد ما ننهي المحاضرة كل واحد يسمع اسمه ويأخذ نسكته خلاص كده عدنا أبعيب ولا لماذا ليه ما انا ما شرحت لا معلش يا خلاص في الجمعه القادمه ان شاء الله كما قلت اخواننا الذين احتاجونا الى نسخه هنا وانا اهيب برضه يعني اليسار والغنى والكلام ده لان اعتقد النسخ اللي عندنا مش هتكفي الطالبيها فاردو يبذلوا من اموالهم لشراء هذا الكتاب العزيز الذي يوزن بما بالذهب مش بالذهب يوزن بالذهب ويكتب بما العيون كتاب البخاري رحمه الله عليه ان يعني يدخلوا في هذا الأمر وله العجب باذن الله خلاص ارجو الا يحدث اي لغط ولا شغب حتى يتم قراءه كتاب